ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فتوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم الله لا تسألنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِلُنْثَا يَضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ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 ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دار ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يسر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 تالله لقد رسلنا قبلك فزين لهم الشيطان أعمال لهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب ليم وما لِيَكُنَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أحيا به لرضا بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في لن عامل